الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين سمير البنة جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لاحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة الأولى من مسائل الآية الثامنة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة وأولها قوله تعالى ألم ترى نعم يا ولدي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم فماذا قال الإمام في ذلك بين الإمام أن قوله تعالى ألم ترى أي هل رأيت ثم عرض الإمام ما قاله الفراء وابن عباس ومجاهد وغيرهم من الأئمة والعلماء حول ما اوردته الآية من قصة إبراهيم مع الملك الذي حاجه في ربه وقال إن هذا الملك هو النمروذ وكان الناس إذا دخلوا على النمروذ سجدوا له فدخل إبراهيم فلم يسجد له فقال له النمروذ ما لك لا تسجد لي قال أنا لا أسجد إلا لربي فقال له النمروذ ما ربك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى سبحانه فتح الله عليك يا ولدي والآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع سبحان الله وفي نفس هذا السياق يا إخواني ذكر زيد بن أسلم أن النمروذ هذا قعد يأمر الناس بالميرة فكلما جاء قوم يقول من ربكم وإلهكم فيقولون أنت فيقول ميروهم وجاء إبراهيم عليه السلام يمطار فقال له من ربك وإلهك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فلما سمعها نمروز قال أنا أحيي وأميت فعرضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر وقال لا تميروه فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيء فمر على كثيب رمل كالدقيق فقال في نفسه لو ملأت غرارتي من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهم فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين ونام هو من الأعياء فقالت امرأته لو صنعت له طعاما يجده حاضرا إذا انتبه ففتحت إحدى الغرارتين فوجدت أحسن ما يكون من الحوار فخبزته فلما قام وضعته بين يديه فقال من أين هذا فقالت من الدقيق الذي سقت فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك سبحان الله سبحان الله وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح قال انطلق إبراهيم النبي عليه السلام يمطار فلم يقدر على الطعام فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله فقال ما هذا فقال حنطة حمراء ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء وكان إبراهيم إذا زرع منها شيئا جاء سنبله من أصلها إلى فرعها حبا متراكبة وقال الربيع وغيره في هذا القصص إن النمروذ لما قال أنا احيي وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآخر فقال قد احييت هذا وأمت هذا فلما رد عليه بأمر الشمس بهت وروي في الخبر أن الله تعالى قال وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المغرب ليعلم اني القادر على ذلك ثم أمر نمروذ بإبراهيم فألقي في النار وهكذا عادت الجبابرة فإنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبه فانجاه الله من النار على ما يأتي وقال السدي انه لما خرج ابراهيم من النار ادخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له من ربك فقال ربي الذي يحيي ويميت قال النمروذ انا احيي واميت وانا اخذ اربعه نفر فادخلهم بيتا ولا يطعمون شيئا ولا يسقون حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت اثنين فحيايا وتركت اثنين فماتا فعرضه إبراهيم عليه السلام بالشمس فبه وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وصف ربه تعالى بما هو صفة له من الإحياء والإماتة لكنه أمر له حقيقة ومجاز قصد إبراهيم عليه السلام إلى الحقيقة وفزع نمروز إلى المجاز وموه على قومه فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه فبهت الذي كفر أي انقطعت حجته ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الألباب يكذبونه المسألة الثانية هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا إذا اتاه الملك والعزة والرفعة في الدنيا وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله قال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وقال عز وجل ان عندكم من سلطان اي من حجه وقد وصف خصومه ابراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم في عباده الاوثان كما في سوره الانبياء وغيرها وقال في قصه نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا إلى قوله وأنا بريء مما تجرمون وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الآي فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق وضحض حجة الباطل ولقد علمنا أيضا يا مولانا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جادل أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة نعم يا ولدي وسيأتي بيان هذا في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى وكذلك تحاج آدم وموسى فغلبه آدم بالحجه وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صدر الحق في اهله وتناظروا بعد مبايعة ابي بكر في اهل الردة الى غير ذلك مما يكسر ايراده وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم دليل على ان الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر قال بعض الشافعية ومن حق المناظره أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما تبتل وقالوا لا تصح المناظره ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستوين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف وإلا فهو مراء ومكابرة الله, رحب الله رحب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 صدق الله العظيم صدق الله قوله تعالى او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها او للعطف حملا على المعنى والتقدير عند الكسائي والفراء هل رأيتك الذي حاج ابراهيم في ربه او كالذي مر على قرية وقال المبرد المعنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر منه كالذي مر على قرية فأضمر في الكلام منه وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها من قولهم قريت الماء أي جمعته وقد تقدم قال سليمان بن بريدة وناجية بن كعب وقتادة ابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك الذي مر على القرية هو عزير وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن بكر بن مضر هو ارمياء وكان نبيا وقال ابن اسحاب ارمياء هو الخضر وحكاه النقاش عن وهب بن منبه قال ابن عطية وهذا كما تراه إلا أن يكون اسما وافق اسما لأن الخضر معاصر لموسى وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سط هارون فيما رواه وهب بن منبه إذا كان الخضر هو إرمياء فلا يبعد أن يكون هو لأن الخضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك على ما يأتي بيانه في سورة الكهف وان كان مات قبل هذه القصة فقول ابن عطية صحيح والله اعلم وحكى النحاس ومكي عن مجاهد انه رجل من بني اسرائيل غير مسمى قال النقاش ويقال هو غلام لوط عليه السلام وحكى السهيلي عن القتبي هو شعيا في احد قولي والذي احياها بعد خرابها كوشك الفارسي والقريه المذكوره هي بيت المقدس في قول وهب بن منبه وقتاده والربيع بن انس وغيرهم والله تعالى اعلى واعلم لا حول ولا بالله ادركنا الوقت سريعا يا عم نعم يا ولدي فقم الان الى شؤونك وغدا باذن الله